بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال وللأنفال لله والرسول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 وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَئِرَكُمْ بِهِ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِزْقَ الشَّيْطَانِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِزْقَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ لَقُرُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الأَقْدَامَ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 ذلك بأنهم شاقق الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، فَالْكُمْ فَذُوْقُهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا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 الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى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 يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنوه وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون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 يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يعول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون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 تضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بنصره فأواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.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 يغفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك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 أتاطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطد علينا عجارة من السماء أو بعذاب أليم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 نعم المولى ونعم النصير واعلموا أن ما من شيء فأن لله قمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل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 وَإِذْ يركُ إذ تَقَتُم فيِي أَُنكُم قَدلَ وَيقَد غَللكُم ف أَنِهِم ل قَض الله أَمَج كَان مَفرُول وَإِلَ اللهَِّ ترجع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 إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يحملون محيط واذين لهم الشيطان ا ما لهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس و اني لكم الَمَّا تَرَى الْفِئَتَيْنِ نكَفَّأَ عَلَىٰ خِبٍهِمْ وَقَالَ إِنِّي وَدِيعٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالرَّهَاوَةُ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 ذلك بأن الله لم يقم غير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما ب themselves حتى يغيروا ما وأن الله سميع عليم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 فإما تثقفنهم في الحرب فشرذ بهم من خلفهم لعلهم يذكروا وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفوا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قول وَتِرْوَامٍ مِن رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ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 تبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتاب إن يكن منكم عشرون صابرون يقلبون مئتين وإن يكن منكم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 يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يكتب لكم خيرا يعلم الله في قلوبكم ستكم خيرا مما أخذ منكم ويفر لكم والله وفُور الرحم وإن يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منهم.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 وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ نَصْرٌ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وَجَاهَذُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ